معين ا ل ن ب و ة و ا ل أ ن ب ي ا ء سيروي قلوب جميع ا ل و ر ا ء هداه لنا وبهم نقتدي مواعظ اجدر ب أ ن تذكرا معين النبوة والأنبياء سيروي النبوة جميع الورى السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مشاهدينا ل ك ر ا م أ ه ل ا وسهلا بكم وكل ع ا م و أ ن ت م بخير من هنا من ط ي ب ة ا ل ط ي ب ة من جوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم نحييكم ونحن معكم في بث مباشر عبر قناتكم ق ن ا ة فور شباب و ح ل ق ت ن الاولى ا من برنامج معين الانبياء هذا البرنامج والذي سنجول فيه عبر وقفات ا ي م ا ن ي ة و ع ل م ي ة في سير الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين ضيفنا في هذه ا ل ح ل ق ة والذي سيكون معنا طوال حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي وخطيب صالح عواد امام بن ج ا مرحبا ع يقوباء و م د عام مركز ب و ودرسات المدينة المنورة ث المدينة نرحل ف ض ل ة ل أهلا ش ي خ بكم حياتكم الله, الله ننوه ا الكرام ن إ ل ى أ ن برنامجنا سيكون على جزئين الجزء ا ل أ و ل سيكون حوارا مع ف ض ي ل ة الشيخ في أ خ ب ا ر وسير ا ل أ ن ب ي ا ء والنصف ا ل آ خ ر نسعد فيه باستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم على ا ل أ ر ق ا م التي تظهر تباعا على ا ل ش ا ش ة نبدا على ب ر ك ة الله شيخنا نحب أ ن نعرج على عنوان البرنامج ومفهوم م عين ا ل أ ن ب ي ا ء وهل هو على سائر السرد ا ل م ع ت ا د الحمد لله وحده على من لا نبي بعده وبعد هدى فبهداه مقتده في فيه مختلفة فإن في يصرف الأنبياء نبي يقول أنبيائه الذين يتلقى قصص بقوله الحق حق الصلاة لنا والسلام لا الله جل وعلا الله هذا ما المؤمن الله وعلا لله على جل أولئك إلى جل أم أن نهجة من أن كلامه هو عن ومن كلامه جل وعلا ا ل إ ح ا ل ة إ ل ى هدي أ ن ب ي ا ئ ه ورسله عندما نقول معين ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن ن ا نتكلم عن مضاف ومضاف إليه كلمة معين وكلمة معين اليه أ ن ب ا ا ء ل ل جل وعلا يقول في كتابه العزيز قل الأرض تناله الأيدي والدلاء وهذا أمر استخدمته العرب في كلامها غورا ومعنى غورا وهذا قاع معين معين كتابه ماءكم غائرا بماء ظاهر استخدمته في أرأيتم أي في يأتيكم أي في فمن أصبح أمر إن ق ا ل جرير إ ن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما يزال معينا غيظنا من عبراتهن وقلن ا لي ماذا لقيت من ا ل ه و ا ء ولقينا موضع منه ما معينا فعندما نقول معين نتكلم يمكن منه ثم هذه الكلمة هنا في هذا المحثل المبارك نقول وفق يتناول أو فور عن عيانا استعيرت عبر الشاهد يزال ظاهر بدلائه هنا هذا قناة لكل إلى شيء شباب بيده هذه أحد أن ثري في أ ن ب ي ا ء الله ورسله فهذا الحديث عن الجزء ا ل أ و ل من المضاف وهو معين بقي الحديث عن ا ل آ خ ر وهو ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء ص ف و ة الله جل وعلا من الخلق ونحن قبل أ ن نحرر معناهم نريد أ ن نتحدث لم اخترنا ا معين ا ل أ ن ب ي ا ء قلتم في سؤالكم م س أ ل ة السرد معلوم أ ن قصص ا ل أ ن ب ي ا ء ش ه ي ر ة وقد الف فيها الكثير و أ ك ث ر من واشهر من الف فيها الحافظ ابن الكثير رحمه الله ثم إ ن ه ا طرقت في زماننا هذا طرقا متسعا والناس في ذلك درجات وكل موفق بفضل الله له لكن الذي يعنينا هنا ليس ذلكم السرد القصصي الذي ي أ ت ي للنبي فيدرسه ب ا ل ج م ل ة هذا سنناى عنه لا زهد ا فيه لكن ل أ ن ه مكرر لكننا سنحاول أ ن ن أ ت ي لكل ق ض ي ة تتعلق ب ا ل أ ن ب ي ا ء ونتحدث عن ما جاء من أ خ ب ا ر في ا ل ق ر آ ن أو نصوص قرآنية ونصوص ن ب و ي ة عن هذا الحدث مثلا فليكن ل ق ا ء ن ا اليوم عنوانه التفاضل و ا ل أ ن ب ي ا ء أ و التفاضل بين بين ا ل أ ن ب ي ا ء فنعود ل م ن نحن فيه لما نتحدث عن أ ن ب ي ا ء الله الله جل وعلا ذكر قيام الساعة وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذا لما ذكره نبينا عليه السلام قال إ ن دعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم فلما اراد ان يبين عظيم الامر وجليل الخطب احال على دعاء الانبياء فاخبر ان دعاء الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم فالنبوه نعمه عظيمه قلما تعدلها نعمه لان الله جل وعلا يقول وقوله الحق الله اعلم حيث يجعل رسالته فنحن لما خلقنا ربنا جل وعلا جعل لنا من, نهتدي بهم من نقتدي بهم في الطريق اليه وبين لنا تبارك اسمه وجلتنا ا ة ا ل ن ا س إ ل ى أ ن ب ي ا ء يسوسونهم قال جل وعلا قل لو كان في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا والمعنى لو قدر أ ن هناك م ل ا ئ ك ة تعيش على ا ل أ ر ض كما يعيش بنو ادم لكان قد حق علينا ولا ملزم على الله أ ن نبعث إ ل ي ه م رسل و يدلونهم علينا وهذا يدل على م س أ ل ة م ه م ة جدا ف ل س ف ي ة وهو أ ن العقل ليس وحده كاف لان أ ن يدل على ل ل ليس العقل ل ه وحده كافر أ يدل على الله بدليل أ ن الله جل وعلا قال هذه ا ل آ ي ة وقال في نظائرها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل ومعنى ذلك أ ن ه لو كان العقل كافيا لو ق ي م ت ا ل ح ج ة لكن لما كان العقل غير كاف كان لا بد من, من ارسال ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل حتى تقوم بعثتهم ب ا ل ح ج ة على العباد هؤلاء الأنبياء جعلهم الله بينه خلقه أنهم الله رسالته له برياته هذا الأنبياء لا الدعاء لكن البلاغ يبلغون جل وعلا وتعالى الذي واسطة بما تبارك دفعنا وبين عن وينصحون في في في ل أ ن يكون حديثنا في هذا الشهر المبارك عن عن معين ا ل أ ن ب ي ا ء ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء فيها ح ي ا ة الجهاد و ح ي ا ة ا ل د ع و ة و وحيات ح ي ا ة الصبر وحياتهم في بيوتهم وحياتهم في قيامهم الليل وحياتهم مع ا ل م ل أ وحياتهم مع ا ل أ ع د ا ء وحياتهم مع ا ل أ ص ح ا ب حياتهم فره جاءت م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن و م ذ ك و ر ة في السنه ة نحن ن نحاول قدر الإمكان ا الباعث على قدر قصر الباع نحاول أ ن نتلمس ذلك الهدي نقتفي تلك الاثار نصل ب أ ن ف س ن ا إ ل ى أ ن نكون قريبين من أ و ل ئ ك الملا أ ل أ خ ي الاطهار ر ا صلوات الله وسلامه عليهم طيب جزاكم الله خ ي ر شيخنا بعد هذا الاضاح نريد تحرير الحديث عن النبوه ة و م ف ومفهوم الأنبياء الله سبحانه وتعالى ذكر ي ك ت ا ب العظيم الملك ذ ك ر نريد ونحرر النبوة أن نتتبع ف ه و م ا ل ن ب و ة في ا ل ق ر آ ن والسنة مفهوم ا ل ن ب و ة ف ي ا ل والسنة يقول بالملك بجلال الله جل وعلا ق قال ر يظهر آ ن إذا ما يتضح حكاية عن م واتاكم س ى عليه ل س ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين ف أ خ ب ر جل وعلا أ ن نبيه موسى خاطب بني إ س ر ا ئ ي ل بقول أ ن منهم أ ن ب ي ا ء ومنهم ملوك إ ذ ن يوجد ملك ي و ج د ن ب و ة ويوجد أ ن ب ي ا ء أ ض ح و ا ملوكا ورسولنا وسلم أو يكون نبوته خير صلى الله عليه وسلم خير ما بين الملك بين أن ما عبدا مع نبوته ف أ ش ا ر إ ل ي ه جبريل هكذا ان تواضع فاختار أ ن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا صلوات الله وسلامه عليه يعني بضدها تتميز الأشياء أو بالمقارنة لأن لا نستطيع يحصل ويحصل أحيانا ويحصل أحيانا الذي يسمى في بالاستعلام بتواضع عاصلنا بالمقارنة أن نقول أن والنبوة تضد الملك يحصل ويحصل أحيانا ويحصل أحيانا الناس الذي سمى في عصرنا الانتخابات بضدها بالتواضف تضد لا الملكة الملك أو إ ل ى سدة ا ل ل م ك إ ن س ا ن يجب ان ع أ ب ي ه أ و ع ن أ خ ي ه و إ ن س ا ن يستعلي على ا ل ن ا س ب س ي ف ه و إ ن س ا ن ي ت و ا الناس ض ع ب أ ي طرائقة ي ت و ا ض ع و ن ب ه ا على أ ن ينصبوه م ل ك ا وهو ب ش ر أ م ا ا ل ن ب و ة فلا ي م ك ن أ ن ت ن ا د ب ا ل ت و ا ر ث ولا ل ل ا ا ا ب س ت ع ء و ل ا ا ب خ ت ي ا ر ا ل ن ا س إ ن م ا هي هبة ر ب ا ن ي ة ومنحة إلهية ي خ ت ا ر الله ج ل و ع ل ا ل ه ل الله ع ل ي ق ل الله ه ل الله ل ق ل ا ا ل ل ل ي ق ل الله ع ي ل الله عليه ي ق عليه و ي ق عليه ا ل ل عليه و الله عليه و ا م ل ه ع ي ه و الله ع ي ه و ي ق ا ل ه ع ل ي ك و ن ن ب ي ا و م ا من ن ب ي ط ر ق ب ا ب ا ل ن ب و ة و ع ر ف أن ا ل ط ر ي ق ا ل م و ص ق و ل ا ل ي ه و ي ا ل ل و ي ق ا و ي ق ل ا ل ي ه ويقول الله ل ي ه و ي م و الله عليه و ي ق و الله ع ل و ا ل ه عليه الله عليه الله ع ل و ي ا ل ل ع و ي الله ع ي الله ي الله ل ي ه و ي ا ل ه ل ي ه و ي ا ل ه ع ي ه ا ه ع ه و ق و ل ا ل ه ع ه ويقول ا ل ي و ي ه يتعاهدهم قبل نبوتهم يهيئهم العظيم لهذا الأمر العظيم. حتى إ ذ ا دلت ا ل ن ب و ة سياتي إ ن شاء الله الحديث في هذا الباب كانت الارهاصات ثم ا ل آ ي ا ت لكن قبل ذلك تكون وعلا عناية بالعب الله جل وعلا بالعب. دل, هذا على دل على هذا ا ل ق ر آ ن الله جل وعلا قال ثم جئت على يا موسى أي من جئت واصطنعتك اصطنعتك على لنفسه قبل لنفسي قدر يا أي فكان موسى عليه السلام ب ع ن ا يتعاهده ة الله ي ربه حتى جاءت ا ل ل ح ظ ة التي بلغ فيها يا موسى إني أنا ربك عليك إنك بالوادي أنا فاخلعنا المقدس موسى طوى وأنا إنك ربك اخترتك هذه قول الله جل وعلا وهي أ ن ا اخترتك هي الفارق بينها وبين الملك نعم من وتنزع اللهم الله وعلا الله مالك الملك جل يقول قل هو بأصل هبة من الله لكن هذه تؤتي تشاء بأصل الهبة لها أسباب أما ا ل ن ب و ة ل ي س ت ل ه ا من اجل ا ب ي ك و لك من اجل ا لك من اجل و ن لك اجل ان يكون لك م اجل ان يكون لك م ا ه م يكون لك من اجل ان يكون لك من اجل ان ي ه و ن لك من اجل ان يكون لك من اجل ان ي ك ن لك من اجل ان ي ك ن لك من اجل ا يكون لك من ا ل ان يكون لك من ا ل ان يكون لك من اجل ان ي ن م اجل ان ي لك م اجل و ن لك اجل ن ي و ن ل من اجل ن يكون ل من ل يكون لك اجل ان ي ك لك م اجل ان ي ك ن لك م اجل ن ي و ن ل ا ل ان يكون لك من من ا ل ع ا ش ر م ن ر م ض ا ن في ا ل ع ا م ا ل ث ا من خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة يريد مكه وكان صائما حتى إ ذ ا وصل الكديد هذه قبل ع س ف ا ن ج ه ة ا ل م د ي ن ة دعا بلبن فشربه حتى يعلم الناس أ ن ه أ ف ط ر ف أ ف ط ر ثم دنا من م ك ة في ر ح ل ة الفتح الشهيره ة كان العباس المطلب بن عبد ع م وكان للعباس ص د ا ق ة س ا ب ق ة مع أ ب ي سفيان بن صخر ا بن حرب الأموي المعروف بينهما ص د ا ق ة فكان هم العباس أ ن يجد طريقا إ ل ى أ ب ي سفيان فوجده سمعه مع رجل آ خ ر يتحادثان عرف الصوت فناداه فعرف أبو سفيان صوت العباس ف أ ق ب ل وبينهما من ا ل ص د ا ق ة قديما ما كل منهما يحب أ ن يحسن إ ل ى ا ل آ خ ر كان و ا ينظرون إ ل ى نيران المسلمين فالعباس يعلم أ ن ه ا نيران المسلمين لانه أ ن ه ق د م ا قادم منها على أ ي شيء على ب غ ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين بن ورقع الذي كان رفيقا لابي سفيان كان يظن أ ن ه ا نار خ ز ا ع ة فقال له أ ب و سفيان خ ز ا ع ة أ ذ ل من ذلك واقل ف أ خ ب ر ه م العباس أ ن ه ا نار جيوش المسلمين موضوع الشاهد اخذ, النبي أخذ العباس أبا س فلما ي ا ن ع ى بغلة رسول الله ل ف أ ض ح ى يمر على النيران طبعا ا ج ي ش لابد أ ن يكون م ت ن ب ه فعندما تمر أحد أو يمر شخص غريب لابد أ ن الجيش يستنفر يستوضح فكلما مر على معسكر قام أ ه ل ه يتفقدون فاذا ر أ و ا ب غ ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء عرفوها فيقولون بغلة رسول الله عمه يعرف سفيان عليها رسول وأكثر بغلة الله الأنصار لا أبا عمه حتى مروا على مروا نار فيها عمر فعرف ي ه ا م ع ر ف ابا ل ع سفيان فقال أ ب و سفيان عدو الله فحاول أ ن يذهب إ ل ى النبي عليه السلام قبل أ ن يصيله العباس ف أ خ ذ العباس يسرع ف ي ق و ل العباس يصور الموقف هو عمر رجل بطيء في سرعته و ا ل ب غ ل ة ب ط ي ئ ة لكني سبقت ه فدخل عمر فقال يا رسول الله الله يا أبو سفيان يا الله هذا الله رسول يا عدو أبو قد عقد عهد أمكن الله من منه من الله ولا غير فاخذ أ أن ذ ل عنقه أضرب و العباس ينافع عن ابي سفيان باعتباره صديقا له فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لأبي سفيان خذه أ ي إ ل ى رحلك فاذا إ ذ أصبح فأتيني بها قال العباس قال خ أ ب س ف ي اصبح ن وضعه في فإذا رحلك أ ف أ ت ي ن ي به ه أمره ا لما أصبح أراد النبي أن يعلم أبا يعلم بلغ أصبح أن أين ب ح سفيان س ف في فم ا ل ومر ا د ي و أ جيوش المسلمين أ ن تمر فتمر فيقول أ ب و سفيان للعباس من, من هؤلاء يا عباس قال هؤلاء بني سليم قال مالي بني سليم يعني لا اقدر عليهم فتمر فيقول كتيب أخرى يا مزينة من هؤلاء يا عباس قال عباس صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء في الأنصار ويقال خضراء إ ذ ا كانوا يلبسون الحديد ه و أ م ر مشتهر في العرب قاله الاعشق قاله الحسان قاله غيرهما في ك ت ي ب ة خضراء لبن الخزرجي حسان يقول في جيميه قالها في أيام البدر الموضوع في ايام للشاحك قال أبو س للعباس يا عباس لقد أصبح ل ك ا ب ن أخيك ا ل غ د ا ت عظيما ر ملك ملك أقد أصبح بني ابن أخيك عظيمة. هنا تنبه العباس قال يا أ ب ا سفيان إ ن ه انها ا ل ب و ة ذ موضع النبوه ش ا ه د إ ه ا ا ل ن ة يعني إلى الآن لم تفرق ما بين الآن ن إلى لم ما تفرق ك و ملك وكونه ملك, وكونه نبوة. كونه ملك مجرد هذا يصيب يخطي يغتال يغلب يقهر يزول وكونه كونه نبوة هذا يقهر يصيب يخطي ملكه ما يجري على الملوك لكن ا ل ن ب و ة شيء آ خ ر م ؤ ي د ة بالوحي فتنبه العباس إ ل ى خطا أ ب ي سفيان وقال إ ن ه ا ا ل ن ب و ة ثم قدم أ ب و سفيان بين دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله فقال الكلمة الشهيرة لو كان مع الله إلها غيرها لا عنا لك إله لو ذلك أن أن أغنى مع منذ الحين تشهد أتى شيئا وهذه بها على وجهها على فقال أ م ا أ ن ا لك أ ن تشهد أ ن ي رسول الله فبقي في اقل ب أ ب ا سفيان ما بقي قال اما ل أ هذه ففي النفس منها ح ا ج ة لان أ ن لو ق ل أ الملك م ك يقبل سفيان أبو لأن ل ا قد يصل إ ل ي ه لكن لما قال أنا نبي عرف ان النبي لا تصل إ ل ي ه فقال له العباس يقول لي أبي سفيان أما أنا يقول لي لك أبي تسلم أن فقالها ثم حسن اسلام رضي الله عنه وليس الموضوع الشاهد الحديث عن أ ب ي سفيان لكن الحديث عن ق ض ي ة الملك و ا ل ن ب و ة إ ذ ا تحرر هذا ف أ ه ل العلم يقولون إ ن ا ل ن ب و ة لا تكون إ ل ا في الرجال رغم أ ن الملك ممكن أ ن يكون في النساء قدرا لا شرعا إ ن ي وجدت ا م ر أ ة تملكهم و أ ت ي ت من كل شيء و في زماننا هذه وقف في ملوك يعني في بعض الدول و رؤساء لكن ا ل ن ب و ة يقولون إ ن ه ا لا تكون إ ل ا في الرجال ويحتج بقول الله جل وعلا وما ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إن كنتم ل ان ت ع ل م و ل كنتم الحق الذي يدين الله به أن الرسل لا يكونون إلا رجالا أما النبوة يدين يكونون يمكن أن تكون وليس هذا مقام تفصيله. أن به ك و وليس ن هذا ق ا م ت ف ص ي لا ه تصيبه لعلى ل أن في م ث ما ي تعلمون ق بالوحي الذي كافة ا لكن عليه ل ل ع ا ء ج م العلماء ه و وخلفا ر السلام على أ النبوة لا تكون إلا تكون في الرجال ويقول وما ق و ل ل ا ه و م كانت نبيا قط انثى ولا, ولا عبدا قبيحا في الفعال هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ن أ ت ي على تحرير معنى النبوه يتلقون الوحي من الله ليس ما يقومون به ما يقومون به إصلاح سياسي ولا إصلاح يقومون سياسي اقتصادي ما اجتماعي ولا ينهلون به وهم وحي الله جل وعلا إ ل ي ه م يسوسون الناس على بينه من ر ب من ربهم وكذلك أ ح ي إليك ربهم و ح ا أمرنا ما ما ا ا من كنت تدري ك ت ل ولا الإيمان ولكن الإيمان ل ا ن ج ع نورا نهدي به ن نشاء من عبادنا وإنك مستقيم لتهدي إلى صراط مستقيم إذا صراط أدركنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به الأول نورا أ أ ت ي في ا ل ل ن و نهتدي به لا هدي ولا نور أ ع ظ م من نور ا ل أ ن ب ي ا ء نسير على, هداه على هدى ه ع ل هدي صفواتهم وسيدهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه الناس ا ل آ ن في رمضان تختلط, بهم تختلط عليهم طرائق شتى وتتجاذبهم مسالك ابعد وكل يقف على باب معين ينادي إ ل ي ه هذا إ ل ى حق وهذا إ ل ى باطل وهذا خ ل ط صالحا و آ خ ر سيئا السبيل ا ل أ ق و ى والطريق ا ل أ ك ر م هدي انبياء الله جل وعلا نحن نحاول القناة حلقات متتابعة المباركة في نضيء الطريق بيان معكم عبر هذه القناة المباركة أن نضيء الطريق للناس من خلال بيان هدي أنبياء خلال هدي أجمعين شيخنا ثنايا حديثكم النغوة ولكن ه ي ت د على رفيع الدرجة وعلو المقام عند الدرجة المقام الله ل و الله جل في علاه ذكر او جاء في آ ي ه البقره تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات هذا يدلنا هذا تفاضل على بين نعم هذه ا ل آ ي ة من س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء من س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال الله جل وعلا تلك الرسل ف ض ل ن ا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات ويدناه بروح القدس قبلها قال الله جل وعلا تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق و إ ن ك لمن المرسلين نربط ما بين آ ي ة و إ ن ك لمن المرسلين و ما بين آ ي ة ت ل ك الرسل ثم نتكلم عن التفاضل الذي أ ش ر ت م اليه وإن من المرسلين كلم تضمنت مؤكدان مؤكداً. الاول النون في انها وهذا لانه خاطب به جاحد منكر للنبوه والرساله فجاء التاكيد بان المشدد واللام والدليل على ان المخاطب به جاحد قول الله جل وعلا في الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا ف ل س ت مرسلا دليل جحود وقول الله جل وعلا وإنك لمن المرسلين خطاب لمن ل ل ج ا ه د وهذا في فقه ا ل ق ر آ ن في تفسيره لا بد من الربط بين آ ي ا ت ه وينظر له باستحضار تام و إ لا يعجز ا ل إ ن س ا ن و أ ن يصل إ ل ى أ ن يفقه عن الله جل وعلا كلامه بعد أ ن أ ث ب ت الله ر س ا ل ة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تلك الرسل واللام للبعد لكن هذا مقام تعظيم مقام إ ج ل ا ل مثله قول الله جل وعلا ألف ل اذن ذلك الكتاب ف ا ل ل ا م ل ل ب ع د لكن هذا ليس بعد إ ق ص ا ئ ي إ ن م ا بعد رفيع د ر ج ة علو منزله كما ح ر ر ت م في ب د ا ي ة السؤال ن أ ت ي هنا قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فقول الله جل وعلا فضلنا بعضهم على بعض إ ث ب ا ت لوجود التفضيل لكن أ ي ن يقع ا ل إ ش ك ا ل س يقع صهيب في أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضل و ا بين ا ل أ ن ب ي ا ء لما أ خ ذ ن ا هذا الحديث لا تفضل و ا بين ا ل أ ن ب ي ا ء وقال أ خ ن ا و الله جل وعلا فضلنا بعضهم على بعض وقعنا في اشكال وقال عليه الصلاه والسلام لا يقول ما انا تقول أ خير من يونس بن م ت ن هذا الحديث يمكن تخريج على أ ن المعنى لا يقول ا ل قائل أ ن ا خير من يونس بن م ت ن لكن ا ل أ و ل يبقى ا ل إ ش ك ا ل ولهذا حاول أ ه ل العلم رحمه م الله من ع ئ م ت ي هذا ا ل ش أ ن ا ل إ ج ا ب ه عن هذا عبر طريقه قال بعضهم ان هذا قال قبل ان يعلم انه افضل الانبياء وقال بعضهم ان هذا قال ان بابل هذم و ط ل وصواب ان شاء الله أ ن ا ل ن ب و ة في أ ص ل ه ا د ر ج ة و ا ح د ة ثم يفضل نبي على نبي بما أ ت ا ه الله من الوسائل أو منحه وبما منحه من الفضائل والضابط في هذه ا ل م س أ ل ة إ ن شاء الله تعالى م س أ ل ة ما وقع لهذا النبي من صلاح الناس على ي د ه فكلما أ د م صلاح الناس على يدي ن ب ي دل على علو درجته لكن التفضيل الصواب أ ن يقال يكون في الاجمال لا في التفصيل, يكون في الإجمال لا في التفصيل. معنى يكون في ا ل إ ج م ا ل ل ا في ا ل ت ف ص ي ل تقول إ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء وتقول إ ن إ ب ر ا ه ي م ثاني ا ل أ ن ب ي ا ء بعد رسولها وتقول إ ن نوحا و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ومحمدا فنقول العزم من الرسل فهذا إ ج م ا ل لكن لا تقول إ ن فلانا افضل من فلان ولا ت أ ت ي ب إ ث ن ي ن منهما تعينهما اسما ثم تقول لا بالمفاضلة الثنائية جمع ما بين ا ل آ ي ا ت و ا ل س ن ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليهودي والذي فضل موسى على البشر ولوط فرفعت ا ل ق ض ي ة إ ل ي ه ا صلى الله عليه وسلم قال لا ت ف ض ل بين ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن الناس يسعقون ف أ ك و ن أ و ل من يرفع ر أ س ه ف إ ذ ا بموسى ا خ ذ بقوائم العرش فلا أ د ر ي أ ف ا ق قبلي ان و ز ي ع ب س ع ق الطوم المقصود من هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل كما حرنا فناله عن التفاضل جعل ا ل إ ش ك ا ل ق ا ئ م ة وقلنا إ ن أ ف ض ل تخريج ل ل إ ش ك ا ل أ ن يقال إ ن التفضيل يساق على وجه ا ل إ ج م ا ل لا على التفصيل قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قلنا إ ن الضابط ف ي رفعه اي رسول بمقدار ما يقع منه من ا ل خ ي ر على الناس ا ل آ ن أ ن ا هنا أ ن ي خ المطايا في أ و ل قبسات معين ا ل أ ن ب ي ا ء وهو من أ ر ا د أ ن يجنو من ا ل م ع ا ل ي ا ل ع ا ل ي ة فلينظر ماذا ساقه للناس من صلاح فكلما تحقق على يد ي أ ح د من الناس خير ل ل أ م ة وصلاح له و ن ص ر ة للحق و إ ق ا م ة للتوحيد في المقام ا ل أ و ل ل أ ن التوحيد أ ع ظ م ما يصلح به العباد ولا يمكن أ ن يصلح بغير التوحيد إ ذ ا تحقق هذا دل على عظيم ذلك الرجل وعلو منزلته فعندما بالفضل الصحافة فهذا على والإعلام نريد أن أحد قد نحكم من لا الشاشات ننظر وتكارب معيار أين عليه يصدق يكذب هو الصواب وقد فيما تحقق من الصلاح على يده فيما وقع منه من نفع للناس فيما وقع منه من اثراء للخلق في ن ص ر ة للحق وبيان للهدى وتعصيم للفضائل و د ع و ة للدين و إ ذ ا كان الذي ي أ ت ي به هذا الرجل مما يبقى أ ك ث ر وقت ممكن دل ذلك على صلاحه ولهذا فقهنا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خير الخلق ل أ ن دينه باق إ ل ى اليوم ورسالته باق الى اليوم بل ستبقى إ ل ى أ ن يرث الله الارض أ ر ض ومن ع ل ي ه من من هنا فقهنا ط ا النبي صلى الله ق أخرى أن أ إلى صلى كذلك عليه وسلم ف ل الخلق صلى ومن س ل إ ذ هذا عليه ض ل تلك الرسل فضلنا ب ع م منهم من كلم منهم على الله إشكال كلم الله إلى هنا من ينصرف هي بعضية يأتي أستاذ آخر القدير ينصرف موسى أول عليه الإجماع لأن الله قال وكلم الله موسى وقال ه ذ وقوله الحق اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام لكن وقع اشكال اخر ونحن هنا في معين الانبياء نحاول قدر الامكان ان نحرر الاشكالات حتى يفقه الناس دينهم اين الاشكال جاء لصالح ابن حبان من حديث أ ب ي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ادم ا نبي هو قال نبي مكلم, نبي مكلم. فلما قال نبي مكلم العلماء لم يجدوا في, يعني في النصوص ما يدل على ان الله كلمه ادم وهو في الارض لكن قال الله جل وعلا ويقولنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه قالوا ان, ظاهر الآية أن الله كلمه فذلك ابن عطيه وفقوا الاكثرون ونقلب عنه القرطبي وغير من عامه هذا الشان ان الله جل وعلا كان تكليم الله لادم وهو في الجنه, وهو في الجنة. فيكون تكليم موسى وهو في الجنه في الأرض. فتصبح ي الأرض ف خ ص ي ص ة لموسى أ ك ث ر من هي خ ص ي ص ة لمن ل آ د م نفس هذه ا ل ق ض ي ة و هذه نفسها ينجم عنها أ م ر آ خ ر وهو هل عندما نقول إ ن آ د م كان نبيا والله يقول وقوله الحق إ ن أ و ح ي ن ا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى م نوح إلى ن والنبيين من بعده فهذا دليل على أ ن نوح هو أ و ل الرسل ويدل عليه حديث الشفاعه ائت نوحا فإنه بعثه أول رسول العلماء ل إلى أهل الأرض هذا نص الحديث ل ه هذا ا نص يقولون إ ن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أ و ل رسول بعثه الله إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض لا يمكن أ ن يكون حشوا زائدا يعني ك ل م ة إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض م ق ص و د ة احتراز احتراز من ماذا أ ن نوحا بعث في ا ل أ ر ض لكن آ د م بعث مين في السماء على يحل ا ل إ ش ك ا ل ان آ د م نبي طبعا انزلهم بهذا عدم التفريق ما بين ا ل ن ب و ة والرساله لنا فيها حديث آ خ ر لكن ليس هذا مجال اراده لكن هذا احد التخريجين التخريج ا ل آ خ ر أ ن ه م قالوا إ ن ه يمكن الجمع ما بين قولي عليه السلام ان ادم كان نبيا مكلمه وبين قولي عليه الصلاه والسلام ب الصحيحين عن نوح أ ن ه أ و ل و ص ل بعثه الله إ ل ى ا ل أ ر ض يكون أ و ل رسول بعد أن كفر الناس. بعد ان ل ا س بعد أن كفر الناس أ م ا آ د م فتعلم أ ن ه نزل والناس على ال... يعني ذريته كانت على ا ل ف ط ر ة كان الناس أ م ة و ا ح د ة الله يقول فبعث الله النبيين او ب ش ر ي ن او منذرين يعني اشترته الشياطين وقع الكفر فنجم عن ذلك وبعد ذلك كفر الناس ف أ ر س ل الله إ ل ي ه م من أ ر س ل الله إ ل ي ه م نوح فيكون الحديث عن آ د م قبل أ ن تختلط ا ل ف ط ر ة والناس على فطرتهم وهذا أ ح د الجمعين بين النصين قال ا ل ش ق ة رحمه الله في أ ض و ا ء البيان نقل عن غيره وقال به بعض ا ل أ ئ م ة من قبل والذي يعني يظهر ع ن ي ي أ ن ه لو حررنا التفريق بين ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة لكان أ ك م ل ولا ح ا ج ة إ ل ى حل هذه ا ل ق ض ي ة مثل هذين التخريجين والعلم عند الله لكن نعود ل ل آ ي ه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات هذا يؤيد ما أ ش ر ن ا إليه آ ن إن ف اليه ح د ث في فتلحظ الإجمال أ ن م ان قال ا رفع ف على فان ل م الحديث أينا ما بعضهم في فضلنا الأول الرسل ا تلك على ل بعضهم بعض حديث الحديث حديث, إجمال الحديث حديث إجمال وليس إجمال إجمال في ه تفصيل ل و الاجمال مقارنة ما وهذا بين نبي ونبي يؤيد س ي ل ل أ و ورفع ر بعضهم د ا جعلنا الضابط ت ب فيها ق د ر ما يكون من يكون صراح ل ن ا س واتينا عيسى ابن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس قطعا كما تعلم جميع ا ل أ ن ب ي ا ء تبينات وجميع ا ل أ ن ب ي ا ء ايد و ا بروح القدس ل أ ن الصواب في ك ل م ة روح القدس هنا جبريل لأن الله قال وقرآن قال فسر بعضه, بعضة نزله روح القدس من ربك فنقول أ ألفاظ ف ض ل يحمل عليه ل ما ا ق ر آ وردوه آخر هناك في مكان آخر لم تكن إذ ر صارفة ي ن عن ة هذا ت ج ه ف ن ق و جميع ا ل أ ن ب ي ا ء اؤيدوا بالبينات و أ ؤ ي د و ا بروح القدس و إ ن م ا خص عيسى بالذكر ردا على ط ا ئ ف ت ي ردا على اليهود التي أ ن ك ر ت نبوته وتاييد الله له و أ ن ه ا ت ي شيئا من ا ل آ ي ا ت فيكون قول الله جل وعلا و آ ت ي ن ا عيسى بن م رد ي البينات ي م ا ه بروح رد القدس على من؟ على اليهود وفي الوقت نفسه رد على النصارى لماذا رد على النصارى ل أ ن ه م زعموا أ ن ه ابن الله فما دام مؤيد من الله يعطى بينات هذا ليس ب إ ل ه هذا عبد يؤيد والعلم عند الله جزاكم الله خير شيخنا ن ف ت ح المجال المشاكل آ ن ه الكرام ل ل ا ت ص ا ل ا ت ولكن ا لن ن ت و د م عن المشاكل ونعمل نفس المشاكل نايف من ونعمل نفس المشاكل ا ل أه لم السلام عليكم عليكم السلام هيا ا لا ل خنايف شهر مبارك ان شاء الله ل علي دخول السنة؟ أنت عند من مخصصة رمضاء شهر هل هناك أ د ع ي ة لدخوط ش ه ر رمضان من ا لدخول س ن عن ة محافظ شهر رمضان طيب، هذا هناك الله السؤال الأول. سؤال حسناً تعالى ان ستسسونا أقول يقول الله أخر؟ ت ي ي ب من في هي الكلالة ما الكلالة؟ أ ع و معليش السنه ض ح بعد ا ؤ ا ا ل مرة ستسسسونا يقول ل ل يبتيكم في أبقي شيء الخير كيف بينرو الكلالة الكلالة؟ هناك؟ نعم ما معنى أجمع السؤال حسناً عدلاً هل أن آخر لا تسوء ا ل د ه ر وقوله الدنيا ملون ع لا تسوء ا ل د ه ر وقوله الدنيا ملون ع اي هل هذا يقول لك يا بينه طيب شكرا ل طيب شكرا لك طيب شكرا لك ي ب شكرا لك طيب ش ي ك ن ا لك طيب شكرا لك طيب شكرا ل ي ب شكرا لك طيب شكرا لك طيب شكرا لك طيب شكرا لك طيب شكرا لك طيب شكرا لك طيب ش ا لك ط ي ق و ل ا لك طيب شكرا لك طيب ش ك ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل س ل ا م ر ب ن ا و ر ب ك ا ل ل ه ه ذ ا في س ا ئ ر ا لك شك شكرا م ض ن منها في س ا ئ ر ا لك شك شكرا م ض ن منها لكن خير ما استقبل به رمضان م ي ة ص ا د ق ة و ع ز ي م ة على ا ل ط ا ع ة وسؤال الله جل وعلا العون و أ ن يبارك الله جل وعلا في الشهر و أ ن يوفق العبد ل أ ن يغفر ذنبه ويستر عيبه وكلما سلم قلب ا ل إ ن س ا ن من ا ل ض غ ي ن ة والغل والحقد كان أ ق ر ب إ ل ى أ ن يوفق ولا بد من ع ز ي م ة في النفس ل أ ن الله جل وعلا لما ذكر أ ب ا ن ا آ د م قال ولقد عهدنا الى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. وذكر ل له م عزمة نجد و في آ ي ة أ خ ر ى فوسوس له الشيطان فالشيطان أ ذ ن من الخارج و ق ل ة العزم أ ذ ن من الداخل فيحتاج المرء إ ل ى عزيمه أ م ا كونه تذهب ف و ر ة الشهر في التهاني في أ و ل ا ل أ م ر والفرح و أ ن ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن قويا نشطا ثم لا يلبث أ ن يكسب ل خلاف ل هذا ا بل الأفضل لأن الشهر أفضل من أوله أن من يتدرج آخر ليالي العشر أ فالانسان ض ل من ي ل ل ل أ و ا إ بالعقل ي ب د أ الشهر تدرجا ف أ م ا المحرمات تنهى عنها ب ا ل ك ل ي ة ولكن نتكلم عن ق ض ي ة النوافل والطاعات والمباحات يبدأ يتدرج شيئا فشيئا حتى يرتقي بنفسه وكل إنسان أعلم القوة من نفسه أين يضعها بنفسه بمكامل أعلم حتى إنسان القوة نفسه من وكل س أ ل ن ا في ا ل صاله ثاني عن معنى ا ل ك ل ا ل ة في آ ي ة النساء استفتنا و كقول الله يفتيكم ب ا ل ك ل ا ل ة إ ن م ر ن هلالكريس له ولد ل م ا نقولي كليل نقول تاج ف ا ل ك ل ا ل ة ا ل م ي ت إ ذ ا م ا ت و ل ي س ل ه وارث من و ل د أو و ا ل د وهذه آ ي ة كانت أ ش ك ر ت على بعض الصحابه وجان الصحيح أ ن ع م رضي ر الله تعالى عنها هنو عنه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ف و خ ز و ا عليه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل في خاصره ت وقال ي ب ن الخطاب تكفيك عنها آية ا ل ل ل ك ا آ ي ة الصيف التي في النساء ومعنى ذلك أ ن آ ي ه الكلاله نزلت في الصيف وهي في آ خ ر ص و ر ة النساء وهي م ت ع ل ق ة بعلم الفرائض والعلماء يقولون ولغيره يقولون عندما يقال مثلا فائدة نائف دائما لماذا يقولون لا نصف العلم لأن أي شيء إذا قبل بضده أصبح فمثلا أنا أسألك سؤال أي سؤال مثلا للأخ لأن قُبل أسألك شيء أدري أي ستصويب أي نصف نصفه هذه بضده أصبح ف أ ن ت أ ح د حالين اما أ ن تدري أ و لا تدري فعندما تقول مثلا ً لا أ د ر ي قلت النصف هذا معنى لا أدري نصف ادري ل ل لأنك إما أن تعلم وإما أن لا تعلم ع م إما وإما إما أن تدري وإما أن أن ت وإما أ نصف لا تدري كذلك عندما يقولون الفرائض عندما تدري ن العلم لأن العلم إما يتعلق بحال الأموات وإما يتعلق بحال الأحياء فلما كان الفرائض تتعلق بحال الأموات أخذت قيل لها نصف نصف العلم وقيل لك جميع العلوم غيرها لجميع العلوم كان نصف إما وإما غيرها غيرها جميع نصف العلم من هذا الباب وهذه م ه م ة جدا في تصوير ا ل إ ن س ا ن ع ق ل ه في ق ض ي ة كيف ترد إ ل ي ه ا ل م ع ل و م ة وكيف يفقوها سؤال تسب تسب الآخر الصلاة اللي بعدها لا الدهر الدنيا لا الدهر هذا إن شاء يعني طلب وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث والحديث يعني ليس الكل على تصحيحه الدنيا ملعونة ملعونة ملعونة ما فيها إلا طلب وقوله عليه ليس حتى تصحيحه نأخذ نجمع بين وبين إن يعني يعني ملعونة ملعون فالدنيا ذكر ملعونة كيف في على الله ما وما ولاه إلا إخبار نعم. والاخبار غير ا ل إ ن ش ا ء الخبر غير غير ا ل إ ن ش ا ء كمثله في ا ل ق ر آ ن قال الله جل وعلا عن نوط قال هذا يوم عصيب يخبر عن اليوم الذي وقع فيه فقوله فضلي والسلام الدنيا ملعونة هو والتدمر عليه الصلاة الدنيا لم يلعنها لكن حالها الإنشاء الدهر العلم هو عند الله نأخذ علي من أبهى. علي منه <تصفيق> أبهى عن عند نعلم يخبر أما سب من نأخذ ألو ي ن اسمع تفضل تفضل يا عيال ل اسمع ك تفضل يا ل عيال اسمع تفضل يا عيال ل اسمع لنا التلفزيون <تصفح> ت <تصفح> س م ع لنا التلفزيون اسمع لنا التلفزيون اسمع لنا التلفزيون اسمع لنا التلفزيون ا اسمع لنا التلفزيون اسمع لنا ا ل ت ل ف ز ي ك م السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ا ل م ل ا م عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام و د ل ي ك ر م ا ل ف ل ا م عليكم السلام ل عليكم ا ن س ل ا م عليكم السلام عليكم السلام ع ل ي س م ن ق س ل ا م و ل ا ج م ا ع س ل ا م ع ل ي ع م ا ل ي ل ا م عليكم السلام ع ل ي ك ف السلام ع ل ي بين ق و ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى للاسف يا علي ما, ما سمعتك لو تعاود ت ص ب ي م ر ة ت ا ن ي ة يكون في مكان أ ف ض ل ل أ ن ا ل آ ن ما صعب إ ن ي أ س م ع ك تعمل شكرا يا علي اتصل ل ا ا اللي ب ع د ه معنا محمد تفضلي محمد السلام عليكم, عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته تفضلي اول شيء شاء ا مبارك علينا وعليكم أبغى من أمنكم الله م يبارك فيكم、بالتبارة. عندي ا ل ك ن هذا هو ا ل أ و ل ى ب ا ل ن س ب ة ؤ و ل ع ي س ى ع ل ي ه الاولى س ل م ن من ا ا ل م ا ت و ل ي ت ه نعم ا ا ل ص و ل ى من ي في المسؤوليه ا ا ل ا و ل ك من مع ا ل م س ؤ ا ل ي ه ا ل ل ه مصر ي ا ايش ع ف و ا ع ل ي يا ك محمد من القرآن الثاني ومن عبارة السيره إ ن أ يتدبر ا كيف ة معاني القرآن أو تجمع في في في في معاني التدبر في قراءتك حسنا محمد شكرا طيب يا طيب السؤال ا ل أ و ل م ع ن ا قول عيسى في ا ل ق ر آ ن فلما توفيتني هذا من س و ر ة ا ل م ا ئ د ة الله جل وعلا قال قال الله يا عيسى أ ن ت قلت للناس اتخذوني وامي إ ل ه ي ن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ن ق و ل ما ليس لي بحق إ ن كنت قلت وقد ف علمت و تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك أ ن ت هلا مغيوب ا ل ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن اعبد الله ربي و ربكم و كنت شهيدا عليهم ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد معنى قول الله جل و علا فلما توفيتني أي استوفيت نبوتي استوفيت نبوتي ن أ ت ي بمثال وليس الوفاء بمعنى الموت ن أ ت ي بمثال مثلا إ ن س ا ن ا ق استق... ت ر ض من زيد من الناس ع ش ر ة آ ل ا ف ريال ثم سدده ث ل ا ث ة آ ل الاف ف نفض أنا من اقترضت عشرة محمد آ ثم لقيتني أ ن س ت صهيب س أ ل ت ن ي ما حالك مع محمد قلت لك أ ع ط ي ت ه ث ل ا ث ة وبقي س ب ع ثم ب ع د ف ت ر ة قابلتني قلت هل وفيت محمدا دينه أ ن ت تقصد هل أ ن ه ي ت الدين هل لم يعد هناك مطالبه ة ذ ا معنى وفيت من هذا المعنى نفسي ينزل على ا ل آ ي ة فمعنى فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد أ ي بعثتني اليهم نبيا رسولا فمكثت فيهم في هذا وثلاثين س ن ة وهي على ا ل أ ظ ه ر ا ل س ن التي رفع فيها ع ي س ى فكان منوطا به ر ع ا ي ة بني إ س ر ا ئ ي ل لكن بعد الرفع انتهى ا ت ك ل ف ولذلك إ ذ ا نزل عليه السلام لا ينزل على أ ن ه نبي ا ل رسول فلا ع ل ا ق ة بحياته قبل, النبوة قبل الرفع ن ب قبل و ة ل ا بحياته بعد الرفع ف ا ل ن ب و ة انتهت بعد رفعه ولهذا لا يعود نبيا يعود على أ ن ه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه لله من مريم تكريمة الأمة يصلي خلفه الله لهذه عيسى فهو يصلي بهم الامام ا ل ى قول انه المهدي او غيره لكن يصلي بهم الامام التي اقيمت صلاه العصر له وقال بعضهم في التخريج وتخريج جيد قالوا ان هذا الامام في قلبه القران وعيسى في قلبه الانجيل القران افضل من الانجيل وان كان كل كلام الله لكن المقصود من هذا بيان فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وعليها كذلك ايه اني متوفيك ورافعك اليه متوفيك اي مستوفي نبوتك ثم ارفعك لانه لي... لي... يتسق هذا مع قول الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما <تصفيق> <تصفيق> نعم ل ل الثاني المعاني المتعددة في أي هو الأخ السائل لابد أن يعرف أن عندما نقول إن الله يقول أفلا القرآن أم على قلوب أقفالها س ا عندما لا نجمع بين يعني هذا بالضرورة أن أن أن يتدبرون كيف ستصيب يعرف يعني أم تتر بالضرورة هو هذا هذا أن خطأ القرآن فرى عظيم يعني يفقى أن ا لا إ ن س ن أنه لا قراءة لا قراءة ت ل ا و ة إ ل ا بتدبر لا ممكن ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في رمضان يختم ختم ختمتين ثلاث ولا احب ان يزيد أن أكثر من هذا وإن كان الناس في هذا واسق يتسعون لكن المقصود أن يتل القرآن هذا السياق آخر التدبر المقصود هذا هذا هذا واسق السياق يتلو في لكن هو مع ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يحاول أ ن يفقهه ي ع ر ف معنى يقوم بالعمل به حتى لا يكون القران حجه عليه. هذا محمود مطلوب مقصود ر عليه ن لا أ ن نقول ا لإنسان أراد أن يختم القرآن يختم فيتيش شخص يقول لو تعرف معنى هذه الآية قال, لا قال, ولا هذه قال هذا صحيح. يقرأ ويختم وينال الأجر إن الذين كتاب الله. فالتلاوة أمر لا, بد منه لا امر لا بد منه لكن يمكن الجمع بينهما ولا تعارض بين الاثنين وفي رمضان يحسن بالمؤمن أ ن يكثر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وتدبره, وتدبره في رمضان وفي غيره يعمل يعمل به والعلم ا تفضل به ونشكركم عند الله, الله ا ك ومشاركاتكم م ا ل أ ن ب ي ا ء والوحي أنا طلبني كلمة أخيرة في ا المخرس ل ط ب ن أن نسمع منكم كلمة ختام ي في ر ة خ في ختام هذا اللقاء ن ان أرجو الله ا جلو على ك م يكون ر ا ر ي صحيف ي م أستاذ أن ك البرنامج عونا لنا جميعا على طاعه الله ونحن سنأخذ فيه كل حرقة قضية تتعلق بالأنبياء اليوم أ خ ذ ن ا ا ل أ ن ب ي ا ء والتفاضل ونسند قضيه ما يتعلق بالحلقات ا ل أ خ ي ن ا الاستاذ صهيب لكن أ ر ج و الله أ ن يجعل خطاكم خطى م ب ا ر ك ة ونحن في أ و ل أ ي ا م الشهر المبارك الفضيل ونحن رسول وسلم وسلم وعلى مواطن وعلى من بناه من من حجراته على عليه عليه عليه المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه صلى الله السلام مقربة مسجد مقربة مقربة ثراه بيده هذا صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله يجعل ا ل م س ؤ و ل ي ة ج س ي م ة والخطابه اعظم و ا ل ك ل م ة أ ش د ب ل غ ة و أ م ا ن ة لكن المعين من وفقه الله والمعين من أ ه اهانه ن ل ل الله ه وأرجو أ الله أوفق مع أخي أستاذ في مع صحيب أستاذ ذ ه الله ح ق ا المتابعة ت من ذ ه الله وسلامه عليهم المدينة المباركة مقاصد حياة الأنبياء صلوات نصل إلى معكم مقصود كريم من أجمعين أن بارك الله فيكم شيخنا وبارك الله فيكم مشاهديها الكرام الوحي أ ع ظ م خ ص ي ص ة اعظم خصيصه, خصيصة امتن الله بها على أ ن ب ي ا ئ ه عليهم صلوات الله وسلامه الوحي و ا ل أ ن ب ي ا ء موضوع حلقتنا في الغد ب إ ذ ن الله نلقاكم حينها نستودعكم الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته